يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكن اولياء اتلقون اليهم بالموت تلقون اليهم بالموت وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ